من الله مع الذين اتقل و الذين هم محفينين الإحسان للإنتاج الإعلامي تقدم لكم هذه المات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين درسنا اليوم عن الورع كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن الورع باعتبار أنه ملاك الدين والورع هو ثمرة الإيمان اذ أن المؤمن لا يزال يترقى في كمالات الطاعة وفي مدارج العبادة حتى يكون ورعا كافا ليس عن الحرام إنما كافا عن كل ما يشتبه عليه ولذلك الورع ثمرة الإيمان قدمنا مقدمة طويلة عن تعريف الورع في اللغة وعند, ال وعند أهل الشريعة وأهل التربية الإسلامية وكيف أنهم حثوا عن الورع وحضوا عليه والورع لا شك أنه يأتي من أو يبعثه الخوف من الله عز وجل وتعظيمه فبعض الناس يكون ورعا أي يترك الحرام خوفا من الله وهذا صحيح ويبتعد عن الشبهات خوفا من الله وبعضهم تعظيما لله جل جلاله يترك هذه المسألة ولذلك تجد أن السلف كان فيه من الورع الشيء الكثير امرأة تعجن عجينها وزوجها متزوج بغيرها فلما جاءها الصريخ ينعي إليها موت زوجها نزعت يدها من العجين وقال الطعام صار لنا فيه شركاء دخل الورثة يعني طعام صار لنا فيه شركاء نزعت يدها هذا لو أنها أكلت لا يحرم عليها لكنها تورعت لانه اصلا لا تورع الا مع ما اشتبه فيه الحلال من الحرام او الورع ما خافته النفس استفت قلبك ولو, ولو افتاك الناس دع ما يريبك الى ما لا يريبك هذا يعني الورع ولذلك نزعت يدها من العجين وقال الطعام صار لنا فيه شركاء بالرغم من انه جائز لها عمر بن عبد العزيز رحمه الله دخل عليه رجل هو يكتب الى ولاته في المساء فجلس الرجل وسلم وبدا ولان عمر رحمه الله منشغل بامر العامة ما التفت الى الرجل وبعد ان فرغ من الخطابات رفع راسه وقال للرجل في امر عام ام في امر خاص تضايق الرجل لان ممكن تفشي الزور في بيته يقول لك اها جاي ليه يعني زيل اعتبر قال ما هذا سؤال من يريد ضيفا قال لا تعجل علي السراج يعمل بزيت من بيت مال المسلمين إن كان في أمر عام تركناه وان وإن كان في أمر خاص اطفأناه وتكلمنا في الظلام لو انا نتونس في الظلم وما في مشكلة كويس ولو كلام عام السراج يكون موجود لو أنه أضاء بالسراج لما حرم عليه هذا لأنه والد ويجوز له أن يستعمل وأن يتمتع ببعض شنو؟ ببعض الحظوظ لكنه يريد أن يتورع فالورع درجة من درجات الإيمان العالية بل هي ثمرة ثمرة الإيمان الفضيل بن عياد قال له رجل هل لمرض البعد عن الله من دواء قال له الله نحن حسين بعيدين من ربنا ويخواننا والله لا أكون مبالغا إن قلت هذا العصر هو عصر الجفا وعصر القسوة لأن دوامة الحياة مع سرعة الإيقاع مع كثره المشغوليات مع طوارق الصوارف صوارف كثيرة جدا تطلق على الإنسان تجعل الإنسان لا يستطيع أن يستل نفسه من هذه الدوامة في هذا الطغيان الماد الكبير حركة دائبة تجارة كبيرة مباني شاهقة بيوت فخمة حياه مترفة اتصالات حديثة تقنيات متوفرة بدلا من أن تعبد الإنسان لله تبعد الإنسان عن ربه فتجعل الإنسان يحيا في دوامة الحياه كالاله يفعل كل يوم ما يفعله كل يوم كل يوم, كل يوم البرنامج واحد لا يستطيع أن يسكن نفسه لينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه براه بينه بنفسه خل بالله فوجد أنسا وشوقا ومحبة وقربا وعبادة وتأليها لله فجرت مدامعه ورجل ذكر الله خاليا هذا قليل ففاضت عيناه لذلك مرض البعد عن الله دواؤه في الورع وفي استحضار المقامات وأعجبني كلاب بن قيم بعد أن انتهى من منزلة الورع إذ أنه جعل يتكلم عن جميع مقامات الإيمان وأحوال الطاعة كيف؟ يقول لك الصبر يجيبه كده محبة الله يجيبه كده الخوف من الله يجيبه كده الزهد يجيبه كده بوريك الأشياء التي كيف أن المقامات تولد بعضها بعضا مقامات الإيمان في عصر قلت قل فيه الإيمان وضعفت فيه الصلة بالله إخواننا قال تعالى واذكروا الله ذكرا كثيرا ذكرا كثيرا ذكر كيف طيب قلنا أن رجل قال الفضيل بن عياد رحمه الله تعالى هل لمرض البعد عن الله من دواء يا اخوان اي علاقه بينك وبين الاخرين مقياسها عند غيرك انت بتتعامل مع ناس في ناس بيكونوا مبسوطين منك وفي ناس زهجانين وزا وكرهانينك لكن العلاقه بينك وبين الله تحسها في دواخلك انت كان حسيد الجاعي بيعرف هو مع الله كيف سنتك مع الله تعريف انت برات هل أنت قريب من الله أم أنك بعيد تحس هذا في دواخلك من خلال عباداتك هل أنت ممن يجد للعبادة لذة ويقبل على الطاعة باشواق ويذكر الله كثيرا كنت أتأمل في قوله واذكر الله ذكرا كثيرا أقول لسنا ممن يذكر الله كثيرا نذكر الله أحيانا لما نترى الله بنذكره لكن في الدوامه كلام نظم مؤكد سراب وحي كثير جدا نادر ما يكون يوم كل ذاكر بل يحس الواحد منا انه اذا ذكر الله لفتره نصف ساعه متواليه يظن انه ذكر الله كثيرا اذا كان ربيعه بن كعب الاسلمي قال انه خدم النبي عليه الصلاه والسلام وقال, وقال له فارقه بعد صلاه العشاء عند عتبه الدار وقال دخل وسلم داره قال ربيعه فخشيت ان يسبقني اليه عند الفجر غيري يخدمه ما دار واحد يقوم بدري يمشي قبل صلاه قال فبت عند العتبه بات في الشارع بياته دف له لانه قال منذ ان دخلنا ورسول الله يقول سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده قال ربيعه حتى مللت ربيع زهج هما قال زهج هما قال حزاته زهج أكلامنا معنا كيف كم مرة يعني ذلك ربيع قال أنا زهجت منك ما قال قال فما زال يقول حتى غلبني النوم فنمت ولسه قاعد يقول أياما نام رسول الله يقول من بعد العيشة خش البيت يقول سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم لذلك هل لمرض البعد عن الله من دواء؟ قال له الفضيل المعيار: عليك لتعالج هذا البعد عن الله والجفوة أنك تحسها في دواخلك وانك لا تحس بالعباده طعما ولا للذكر معنى ولا للصلاه روحه ولا للمعاني والمقامات شعورا واستحضارا لها قال له رحمه الله عليك بورق الصبر ورق الصبر ورق الصبر وعروق الإخلاص وعصير التواضع وضعف في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن والبكاء والندم وصفه بمصفات المراقبة مع الله وضعه في كأس الاستغفار وتناوله بكف الصدق وتمضمط بالورع وابعد عن الخرص والطمع تشفى من مرض البعد عن الله كأنه يحتاج إلى دواء مركب من مقامات ايمانيه كثيره الإخلاص والصبر والتواضع والخشية والصدق وإلى غير ذلك شوف ده, ده دواء عجيب يداوي القلوب لذلك ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن الورع تكلم باعتباره ثمره وملاك دينكم الورع فعلا إخوانا زوكي بدين زي ما قلنا الدرس الفاتح ممكن يحج مئة حجة لكن ممكن يسرك ممكن يأكل حرام ممكن يسوه هذا لم يفهم الدين ولذلك مر علينا قول ابن أبي الدنيا في كتابه الورع ترك دانق مما حرم الله أحب إلينا من خمسمائة حجة أن تقف عند الحدود وأن تجتنب الحرام وأن تحمل النفس بكفك عن شهواتها وإلجامها وعدم الاسترسال مع أهوائها هذا قمة التدين ولذلك شوف الورع ده مهم للناس أمبا بالتربية والتربية التربية الإسلامية الجادة قال صاحب المنازل الهروي رحمه الله قال الورع توقي مستقص على حذر وتحرج على تعظيم يشرح ابن القيم هذا الكلام يقول أن الهروي يرى أن الباعث على الورع من الذي يجعلك كافا عن عراض المسلمين عفيف اللسان نزيه اليد قويم السلوك طيب المعشر سليم الصدر ما الذي يحملك على هذه الصفات قال خوف الوعيد ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ده خوفك يخليك أنت تبتعد عن أخرين أو تعظيم لله تحرج على تعظيم لكن ابن القيم يقول الهروي لم يذكر المحبة محبة الله أيضا هي تدفع كما أن الخوف من الله يدفع الإنسان من أن يستمب ما حرم الله وأن يكون حذرا فكذلك حب الله يدفعه لكنه لم يذكر الحب لماذا لأن الحب ضمن مع التعظيم فمن كان معظما لله كان كان محبا له وجمع المحبة مع الخوف هذا هو التعظيم هذا مقام التعظيم إخواننا دائما لا يجتمع في قلب فرد في خلق فرد في خلق خوف ومحبة ما ممكن انت لو بتحب لك ذول بتكون مطمئن جدا له ولو بتخاف من زول ما بتحبه نهائي ما بتحبه يا اخوانا وريني أي المخوفات تحب بتحب شنو النار الحية بتخيب شنو الاشياء اللي بتخفي انها لكن لا يجتمع لي أحد موجبات الخوف مع موجبات المحبه الا لله أنت تخاف الله وتحبه وتحب الله وتخافه اما البشر من احببته اطمئن انت اليه ولم تخفنه ومن خفته لم شنو لم تحبه الورع التوقي مستقص على حذر وهنا فرق ابن القيم بين التوقي وبين الحذر التوقي هو الحذر لكن ابن القيم يرى أن التوقي من أعمال الجوارح وأن الحذر من أعمال القلوب يعني الورع يتوقى ويحذر تمتنع جوارحه عن ملابسه ما نهى الله عنه أو كان فيه شبهة وكذلك قلبه يكون حذرا والتوقي يعني هي كلمة معهودة لنا الناس يقال الوقاية خير من شنو من العلاج الوقاية معنى شنو البعد يعني والترك فالتوقي من أن تتقي الشيء أي تجانبه وتحذره هذا معناه هذا الورع قسمه الهروي كعادته فقال هو هو آخر مقام الزهد للعامة وأول مقام الزهد للمريد ذكرنا في الدرس الماضي أن الورع بداية شنو؟ بداية الزهد الورع بداية شنو؟ الزهد كما أن القناعة بداية الرضا الزهد إخواننا لما يكون عنده قناعه ما حصل المرض مرحلته بيكون هو قانع لكن كونه يحمد الله على ما هو فيه ويرى نفسه انه على خير هذا مقام اعلى مش كده مقام شلو الرضا مقام الرضا اعلى من مقام شلو من مقام القناعه وبين القناعه والرضا الصبر الصبر حاجه في النص بين الرضا وبين شلو بين القناعه الورع هو بدايه الزهدي لكن حتى هذا الورع بالنسبه للعامه هو نهايه الزهد يعني زهد عامه الناس ان يكون ورعا اما المريد الذي له صله اقوى بالله ولا يرضى عن حاله عن حال صلته بالله ويرى انه محتاج الى ان يكون في كل لحظه قريب من الله وانه يزداد كل يوم كل يوم كل يوم قربا من الله وصله به هذا المريد سموه مريد له لأنه صاحب إرادة من أراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن صاحب إرادة عنده إرادة قلنا أن المريد الذي يريد الله عز وجل يختلف عن العامل العامل يريد أن يحيى هكذا المريد يريد أن يحيى ليكون عبدا لله وقريبا منه فالورع عند الهرب بالنسبة للعامل هو زهدهم وأما بالنسبة للمريد هو بداية شنو بداية الزهد ولا يغني هذا عن الزهد وبدأ يتكلم الهروي بكلام لطيف عن هذا الورع قال هو على ثلاث درجات الدرجة الأولى تجنب القبائح يا أخي ده كلام ده كلام راكش شديد تجنب القبائح قال كل شيء قبيح أحياناً قد يكون القبيح قبيح ولكن ليس بحرام بيقعدة بيقعدة. ما قالك تخلي الحرام ترك الحرام فرض لازم على كل الناس أما الورع فليس بفرض لازم يعني الحرام ده ما ده الله يعني تخلي ولا ما تخليه تخلي ولا شنو ولكن ترخي رجزته ده شنو ده الحرام فهو يتكلم عن ترك القبائح قال وترك القبائح يحصل الفوائد الاتيه الفائده الاولى صون النفس انه يصون النفس من انها تعبد لا عند الله ولا عند ملائكته ولا عند الناس لانه احيانا القران يقول اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين صح ولا ما صح فهذا يصونك من ان الورع ده من أن تكون معيبا او مزدرا او محتقرا عند الله او عند ملائكته او عند الناس ده هذه الفائده الاولى الفائده الثانيه تجنب القبائح يعين على توفير الحسنات تجنب القبائح يعين على شنو توفير شنو؟ الحسنات وده مقام عالي قال ابن القيم الهروي قال ما قال الكلام الثاني قال صون النفس تجنب القبائح له فوائد أو له ثلاث فوائد الفائده الاولى صون النفس والثانيه توفير الحسنات والثالثه صيانه الايمان صون النفس يعرفنا صح من ان تزدرى أن تسقط شوف اخواننا لا يوجد شيء يسقط الانسان من ان إلا من خاص عند الله أن يراعي الناس أكثر من الله كعب شديد لأنه قال لك من تزين لأعين الناس سقط من عين الله يعني ما تجمد عبادتك لا تطلب بعبادتك الخلق ليمدحوك أو يثنو عليك أو كذا أو كذا عرفته أو لتقتقي عندهم أو تنال عندهم حظا أو نصيبا أو جاها أو رفعة أو مكانة أو منزلة كل ذلك لا يكون يا الناس كان عندهم إيمان ويقين أدفع الله الرافع الشنو الخافض الزولداء يقول لك فجأة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء تنزع دي ممكن يكون بأمريكا وبحاجة تانية لكن بينزع أمريكا جدا الله ممكن ينزع منها الملك اتكاتلوا في بعضهم ويدمروا بعضهم ده برضه من الله ما منهم عرفت انت ينبغي ان تصرف الامور الى الله على الحقيقه وهذا من كمال الايمان ومن تمامه فهو شوف يقول توفير الحسنات ذلك من وجهين الوجه الأول ابن القيم يرى شوف العاصي لم يرتكب اثما فقط ارتكب اثما وضيع حسنة لي لأن الوقت الذي استغرقه في المعصية كان يمكن أن يكون في طاعة ولذلك من ترك المعصية وفر حسنات بالزمن حسنا يا أخوان نفزون اعتبروا بيعمل معصية أي نوع من أنواع المعاصي كم أخذت هذه المعصية مس ساعة أم مس دي أنت خسرت خسارتان الخسارة الأولى أنه لذمك ذنب وكتب في صحائفك سيئات والخسارة الثانية أنه وقت كان ينبغي أن يملأ بالطاعات وأن يعمر بالحسنات أضعت هذا عليك لذلك هذا من عظيم دقيق في ابن القيم أنه يرى أن المعصية وأن القبيحة غير أنه يوقع الإنسان في العيب مع ذلك إنه يضيع على الإنسان شنو حسنات ذلك بالوقت الذي استغرقه في سيئة كان يمكن أن يعمره في طاعة وهذا من المعنى الدقيق ده المعنى الأول لتوفير الحسنات أو القبائح عدوى الحسنات لي لأن فعل القبيح قد ينقص الأجرة لي إما بإحباط ال ال ال الأجر بالكلية أو بإنقاصه زل عمل طاعة كتب له 10 حسنات عمل معصيه كتب له سيئه واحده الحسنات بقت بقت 9 نقص ما نقص إما ان تنقص الحسنات بالقبائح جزئيا واما ان تسقط بشنو بالكليه وهذا معنى الحبوط اولئك الذين حبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ثالثا صيانه الايمان وهذا معنى رفيع. لا صيانة الإيمان المعاصي يا أخواننا لا تذهب الإيمان بالكلية ولكنها تضعف الإيمان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن عند لحظة المعصية لا يكون مؤمنا ولا ينتفي الإيمان بالكلية فلا يلزم من المعصية الكفر ولكن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بشنه؟ بالمعصية فمن ترك القبائح بما فيها المعاصي صان إيمانه من النقصان ولذلك يقول السلف الحمى بريد الموت والمعصية بريد الكفر المعصية في ريحه كفر أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة لذلك جاء عند الخرائط في مساوي الأخلاق قوله عليه الصلاة والسلام المقيم على الزنا كعابد وثن المقيم على الزنا كشنو كاعبد وثن غير الزنا ما عنده شغلها ودع عبد وثن كانما عكف على وثن يعبده افرأيت من اتخذ الههوه هوى فالمعاصي خطره ده معنى الكلام طيب قال الشيخ الشيخ معناه الهروي وهذه الثلاث الصفات الصفات الثلاث هذه هي في الدرجه الاولى من ورع المريدين يعني صيانه الايمان وصون النفس وتوفير الحسنات ده شنو الدرجه الاولى في شنو في المريدين قال الدرجه الثانيه ورع يحفظ الحدود عندما لا باس به ابقاء على الصيانه والتقوى صعودا على عن الدناءه وتخلصا عن اقتحام الحدود وهذا الكلام معنا انت تخمنها لما تسمعها اول مره بيشوفوا زي يقولوا كده مش كده ها صعود عن الدناء وتخلصا عن اقتحام الحدود هذا الكلام كالاتي يرى الهروي الدرجه الثانيه في الورع ان تكون ورعا مما لا باس به شيء ما سوى أي ذم ولا معصيه ولا حاجه لكن تخلوه مما لا باس شنو؟ يحكي ابن القيم في شرحه عن شيخه ابن تيمية، أخوانا لا ينقول ابن تيمية لأنه ابن القيم شيخه ابن شيخه ابن تيمية وكان معجبا به، لذلك ما بيحكي عن غيره دائما برجع شيخه عرفته ولذلك نحن نقول قال ابن تيمية على ما قال من على ما قال صاحب المصنف, أو المصنف اللي هو المصنف رحمه الله ابن القيم شارح لكلام الهروي فقال قال ابن تيمية يوما في شيء من المباح حاجة حلال مباح قال له اترك هذا قلت له هو حرام قال لا وليس شرطا في النجاة ولكنه لا يلائم اصحاب المراتب العالية لا لكنه لا شنو لا يلائم اصحاب المراتب شنو العالية اخواننا رئيس البلد حفاظا على مرتبته لا يمكن أن يأكل في مطعم عام امشي عند في مطعم عام الا في مطعم عاقل مجنون ها حلال ومباح هل في يمنع ما يقدر يمنع كويس لكن اصحاب المراتب العاليه لا يوفقهم هذا ولا يليق بهم ولذلك كان اهل الحديث لأنهم يحملون الحديثة لا يأكلون في الأسواق فقال شنو عمل حاجة مباحة قال ليخ ما تعمل الشغل ده خليه الموضوع خليه قال ليخ ليه هو حرام قال لا وليس شرطا في النجاة يعني أنت كان عملته برضو بتنجو ما حرام لكنه لا يلائم أصحاب المراتب العالية فهذا ترك ما لا بأس به في حاجة ما في أي بأس لكن برضو تترك ده, ده من أنواع التبرع تنزها وترفع أن هذا لا يليق بك تعرفت يا قال ابقاء على الصيانة ابقاء على الصيانة إخوانا شوفوا الكلام ذا مهم جدا أنتم تذكروا الدرجة الأولى تجنب شنو القبائح ليشنو صونا للنفس هنا قال ابقاء للصيانة باعتبار أن الدرجة الثانية ما لا أعلى من الدرجة شنو الأولى ففي الدرجة الأولى يسعى إلى تحصيل الصيانة وفي الدرجة الثانية يسعى إلى البقاء عليها والمحافظة عليها من الكدر يحصل على الصيانة بتجنب القبائح ويحفظها بتجنب ما لا بأس به من تجنب المباحات حفظا لهذه شنو هذه لكن ينبغي أن يكون حفظ المباحات أو ترك المباحات لماذا؟ لانه ينبغي على الإنسان أن يتقوى بالمباح على الطاعه تتزوج وتأكل وترقد وتنام كويس وتتمتع بشنو بالحلال من أجل أن تنشط لشنو العبادة لكن هذا في بعض المقامات وليس شنو في كل المقامات فهو يقول أنك في الأولى تتجنب القبائح أشياء قبيحة. في التالي أشياء ولا قبيحة ذاته وأشياء كويسة لكن من المباح تتركها إبقاء للصيانة صيانة شنو؟ صيانة النفس من التكدر وصعودا عن الدناءه ودو واضح إخواننا صعودا عن الدناء الشيء الدني أنت شنو؟ تترفع. تترفع عنه دائما ولا ترضى لنفسك بالدون ولا بالأقل الإمام الشافعي كان له اعتداد بنفسه يقول علي ثياب لو تباع جميعها بفلس هدوم اللابسة قال لكان لك الفلس منهن أكثر فيهن نفس لكن جوابنا ادق لو تقاس بها نفوس الورى كانت اعز وأكبر وما ضر نصل السيف اخلاق غمده إذا كان عقبا حيث وجهته فرى قال السيف كان بقطع جراب ومهم أهم شيء السيف يكون بقطع لكن السيف كان جديد الجراب كان جديد والسيف ما بقطع بحينك فيهن نفس لو تخاس بها نفوس الورى كانت أعز وأكبر وما ضر نصل السيف إخناق غمده الإخلاق معناها القدم غمده معناها الجراب إذا كان عضبا سنين يعني حيث وجهته فرى قطع عنه. ولذلك على على الإساد ان ترفع عن الدناءه ومن هذا قول الجرجاني علي بن عبد العزيز الجرجاني الذي ابى وهو عالم ان يقف على ابواب الملوك او التجار اخواني شوفوا العالم علاقته مع السلطان النصيحه والمعاونه يعاون السلطان في الحق ويمنعه عن الباطل لكن لا يقف ولا يطل من السلطان شيء فقال يقولون فيك انقباض قالت ما ارتبش على الناس ذي الملك يقولون فيك انقباض وقد رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم إني أرى الناس من قدانهم دانهم بهم بيهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس اكرم ولم حق العلم إن كان كلما بدأ طمع. سيرته لي سلم كل ما يكون في طمع أنا أعمل الطمع سلم وأرتقي إلى ما أريد ولم أخذ حق العلم إن كان كل ما بدأ طمع لي سيرته لي سلم وإن قيل هذا منهل يقول لك أرح خم مع النفس خم يقول لك قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الضمع وما كل برق الله ليست يستفزني وليس كل من في الأرض أرضاه منعما قال ما, ما أحب كل يزول يكون هناك قال العلم أشقى به غرسا واجنيه ذله إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم وكنت أنا عالم اعمل كلام ذا ما كان أكون جاهل وانتهي الكلام إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم ثم ذكر بيتان من الشعر محفوظان لدى الناس ولو أن اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكنهم هانوا فهانا ودنسوا محياه بالاطماع حتى تجهم فربده من الترفع على الدناءه والاستغناء بالله شفت كيف قال صعودا عن الدناءة قال والتخلص عن اقتحام الحدود حد الشيء نهايته وذلك نهاية الحلال وبداية الحرام جفنا دعس تلك حدود الله فلا تقربوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ولذلك كانه يقول الحرام يا الحرام عنده معامله والحلال عنده معامله الحلال لا تعتدوا ما في الحلال وتمشي لغادي ده شنو ده الحلال والحرام لا تقرب الحلال أقرب ولكن لا تعتدوا في في في الحلال وفي الحرام لا تقربوا الحرام أبدا تلك حدود الله فلا فلا تقربوها ولا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ثم قالت درجة الثالثة من درجات الورع الدرجة الأخيرة من درجات الورع ودعنا من الفت إخواننا الدرجة الأولى تجتنب القبائح الثانيه تجتنب ما لا باس به دبقه مش ما لا باس به حاجه من ما لا باس به التورع عن كل داعيه تدعو الى شتات الوقت والتعلق بالتفرق اي داعية اي شيء يدعوك الى ان تشتت الوقت تورع منه مش ما لا باس به حاجة ما حتخلي زمنك في المليان قبل أن نشرح الأول اللي هو شتات الوقت نشرح التعلق بالتفرق لأن شتات الوقت سببه التعلق بالتفرق سببه التعلق بالتفرق التفرق الجامع واحد هو الله كل شيء سوى الله تفرق قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضدار ابن القيم عنده قاعدة والله القاعدة دي تربوية شريط يا خوانا. في السلوك والتربية مهمة يا سعادة الدكتور القاعدة مهمة ابن القيم يرى أن من لم يشتغل بالله اشتغل بغيره أن من لم يشتغل بالله اشتغل بغيره اشتغاله بغيره يعني تفرق همه في اوديه الدنيا وشعاب الناس من جعل الآخرة همه جمع الله شمله ومن جعل الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولن يأتيهم ولا يأتيهم من الدنيا إلا ما كتب لهم. أصدقني جاء جاء الله كتب لك الكلام إذا ما تستعجل. معنى الكلام يقول الله ربيك. دم عن الكلام. فلذلك ما الذي يأتي بساتى الوقت يجعل أوقات الناس مشتتة وهذا بداية درس. وأعود إلى ما بدأت به. إخواننا. ليه الناس رقام في وجارين ما قاديسكروا الله. وقت سندك الله ما عنده جاري والراكب ونزل وفاتحه في الدروشاب وما بعرف في الحوادث وده كله كويس لكن هل هو مستشفى رانيه وين وتعب شديد والشغل بيجاي والأولاد والمدارس واديهم واجيب وياخذ شغل انتش تتدهد في التشتت ده كله سببه التفرق فلذلك يقول الورع عند الهروي هو أن لا تتعلق بالتفرق وإخواننا لا يمنع الشر تعاطي الأسباب إلا الدكان أفتحه عندك أمجات سغلتها ما في مشكلة ويتفق مع السواق عندك ركسة سوية عندك كارل ويسغل ما عندك مشكلة كويس عندك بيت في شارع ضلط أفتح دكاكين ما عندك مشكل إن شاء الله جيب زول يدفع لك مقدم ويبني لك الدكاكين ويخلص الإيجار من الدكاكين بذات زي ما بيعملوا ما في مشكلة إخواننا لكن لا تتعلق بالتفرق ما قال تعاطى تعاطى التفرق إنما التعلق بالتفرق أيوة ما في تعلق به تعتقد أنها هي الرازقة وأنها هي المانعة السبب ده لكن تعاطاها كسبب لان عدم طعن الاسباب قدح في الشرعي، عدم طعن اذن شنو قدح في الشرع والتعلق بالاسباب شرك قدح في التوحيد في تروح الانسان ماكش عندك دين وماكش ركه سيتي دقال التعلق بالتفرق التفرق اللي هو شنو كل مراد سوى الله والله اخواننا صح والله اخواننا كانه صحيح إخوانا أنا بستخرف في حاجة تلقى واحد دكتور طبيب عنده عيادة كشفه بالثمانين ألف العيادة فيها واحدة قاعدة برا أو واحد بيكتب الناس وهم شغلوا وبيأخذ ثمانين ألف من المريض الواحد وفي مراسلة وبيمسح المراسلة راضي اكثر من الدكتور المراسله راضي جدا بواقعه لانه كان اكل سندويشه بتاع طعميه ده قمه عنده مش كده تلقى مبسوط يعني ترجع عنده من الرضا في في في دواخله وتجي عند الطبيب الذي هو يعمل تحته هذا الضجر الطبيب عنده ضجر ليه لانه الطبيب داري قرى اولاده بره عشان كده ما لاق جمعاوا نهائيا لكن المراسل ده لاد جمعاهم مبسوط البدوي الذي بكفياه زائد ذاته لكن الدكتور ذاته البدوي ما لاق جمعا لانه داري قرى لكن ده في في لا لا مرتاح إنجحوا ما إنجحوا وربنا على ورب العالمين هو فسد بهم مبسوط وبيأكل في الطماطم بالدكوة مبسوط جدا الدكتور طماطم بالدكوة بيأكل نهاية بس كده ما بيأكل بأسطى راضي ويوم للك طماطم بالدكوة بيشوف نفسه زي المات ذاته بالثمانين ألف دي لذلك أيقنت أن الرضا مكانه القلب يا أخوانا السعادة محلها القلب السعيد سعيد بما عنده ودائما أقول للناس السعيد لا يملك أكثر مما أكثر مما يملك الناس ولا يأكل أكثر مما ياكل يأكل الناس لكنه يرضى أكثر مما يرضى الناس أي ذو الصعيد برضى أكثر من الناس أي زول راضي أكثر من الناس ده اسعد زول إن شاء الله قد غطر رضيان هذا الشرعة ذاك انت اسعد زول حتى لو إذا ما عندك من تناقضات الدنيا أقام الله الدنيا على التناقض يا وانه وأنه اضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا أقام على الطنابذة حتى يشتاق الناس إلى الجنة لأنه كان سكّد ما في مشاكل نهاية أزوج يقول لك أقول له رح الجنة يقول له لا لا خلونا أخيرنا هنا كويس نحن مرتاحين جوه لكن ما في ما لازم مشكلة أنت كان كويس جيرانك ما كويسين أهلك حاسدين كله في الجنة ما ونزعنا ما في صدورهم من, من غل والله يدعو إلى دار السلام لا تسمعوا فيها لاغية لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيل السلام ما في مشاكل نبزني ودق والذي وامس الحراسة والجيمون الكلام الفارغ هذا كله فقط حد هنا ما شيء هذا حد هنا ربنا أقام الدنيا على المتناقضات التعلق بالتفرق فيه مشكلة وهي التي تقطع والتعلق بالتفرق تجعل الشخص لا يفرغ وقته لله وإخواننا انت مش معناها تغلب وتقول اسبح الله لا ينبغي ان تعبد الله في محراب حياته بطاعه السنن تتاجر صادقا تتحرى الحلاوه والحرام تجتنب الغش تتاجر بنيه اعفاف النفس واليد العليا خير من اليد شنو السفلى وفي ناس بتاجروا والله انا بعرف واحد بتاع مصنع لي والله يا مولانا انا المصنع ده مره يخسر ومره يمشي قدام لكن والله في أربعمية اسره شغالين معي أربعمية نفر كل عندهم اسر انا قلي ناس زينا مصر المرتبات بشعر انو انا اسعد انسان في الدنيا معناها انت حتى الحياه التي تتعاطاها تعاطاها بنيه القيم فجعل الحياه ايضا محرابا للعباده ولا يعني ان تنزوي عن شنو عن الحياه في معملك كن صادقا وهكذا اجعل من الحياه محرابا عندك اسره كفى بالمقي اثما ان يضيع من من يعول كون اذا تخيل اولادك فرصه عيش كريم بحلال هذا ايضا ضر من ضروب التعبد ولكن لا تضيع الزمن في جلسات مع ناس وكلام فارغ فيما آه لا ينفع أخيرا ختم ابن القيم رحمه الله هذا الفصل والمنزل القادمه هي منزلة التبتل منزلة التبتل شعلا يا بعد الورع التبتل التبتل هو الانقطاع الى الله بالكلية بالقلب تنقطع إلى الله بالقلب يا ما في الدين يقول لي زول قلب لك في تكية ولا في زاوية يقول اعبد عبد الله ده ما دين ده, ده ما دين في الجامع قال له انت شنو قال أنا زاهد والبأكل أولادك من له قال قال هو اعبد الله منك الإسلام يريد النفع المتعدي عن الآخرين ما في إسلام يقول لك أمشي جلب في, في, في, في زوايا وتكايا إسلامنا إسلامنا لا يقر الانزواء عن الحياه ذي القرنين بنى الجسور واقام السدود وقطع الحديد وأذاب النحاس وساوى بين الصدفين منع الافساد في الارض ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم قال ما مكنني فيه ربي خير فعينوني بشنو القوة مهمة في الإسلام المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف فإسلامنا نور لمن اهتدى ونار على من يعتدي إسلام فيه قوة الخوف من الله يثمر الورع هذه خلاصة كلاب القيم الخوف من الله يثمر الورع ويثمر قصر الأمل البخاف من الله بيشوف عمر ده ما له قصير وأن الآخرة يعني أن الآخرة قريبة المعرفة معرفة الله تثمر محبته وخوفه ورجاءه من الذي يرضي الله الذي يعلم أن الله عنده كل شيء من الذي يخاف الله الذي يعلم أن انتقام الله ليس بعده انتقام من الذي يحب الله من يرى نعم الله عز وجل ويعرف صفات الله وذكر أن المعرفة تثمر المقامات القناع تثمر الرضا، الذكر يثمر حياة القلب، هاي هذه هكذا يتكلم ابن القيم. طيب ما الذي يثمر التوكل؟ القيم التوكل شنو؟ الإيمان بالقدر. انت مؤمن إنه الله كتب اي وقدر، قدره توقّل على الله بعد. كل اللي يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فكده قال الإيمان بالقدر يثمر التوكل ودوام تأمل الاسماء والصفات. هذا يثمر المعرفة والمعرفة تثمر المحبة والخوف والرجاء وهكذا لكن ابن القيم يرى جميع المقامات المحبة، الرجاء، الخوف، الورع، الزهد، الشكر، الذكر كل هذه المقامات تثمرها أو يثمرها مقامان الصبر والعزيمة الصبر والعزيمة يثمر جميع شنو؟ جميع المقامات يا رب ذو القيم أن ملاك هذا كله بأمرين الأمر الأول أن تنقل قلبك من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة تسكن قلبك في الآخرة عزيز. قلبك ده مش موجود في الدنيا خليك في الدنيا بجسمك جسمك يكون في الدنيا جاري وساعي ودينا ونقص وكده. لكن قلبك ده ما يكون في الدنيا تشيل قلبك ده خذته في الآخرة هناك أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكينه في وطن الآخرة ثم تعرض على قلبك هذا الامر الثاني معاني القرآن ومعارفه فض كلام الله على كلام البشر كفض الله على البشر فكذا قال الله عن نبيه وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر الذكر الذي به حياة القلوب من الاشعار القرآن؟ القرآن أجل الذكر الناس ما عارفين الذكر الآن انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الذكر القرآن ما في شيء ينفع القلب ويجليه ويقومه كمثل القرآن أمسك القرآن لطوالي والله ما جكع وجه بالصباح بالليل اجعل المصحف رفيقك وانقل قلبك من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة تثمر جميع مقامات الإيمان قال لكن هو إلا ذكر وقرآن مبين والله مبين فلذلك لا بد من معاني القرآن وقراءة القرآن واستجلاء معاني القرآن هذه هي حياة القلوب الحقيقية بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته